موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولاً يسيروا في الأرض سينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوته وآثاره في الأرض فأخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله مِن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 بارون فقالوا فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قالوا قتلوا ابنا الذين آمنوا كيد الكافرين إلا في ظلال وَقَالَ قال في العون ذروني أخذ الموسى واليدع ربا إني أخاف أن يبدل لدينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال كل متكبر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يثن إيمانا أتقتلون رجلا ان يقول ربي الله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 هو مسرف كذا